لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون و آ ي ه لهم انا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون و إ ن ن ش أ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقدون إ ل ا رحمه منا ومتاعا الى حين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 ونفخ بالصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن ا وصدق المرسلون ان كانت إ ل ا ص ي ح ة و ا ح د ة ف إ ذ ا هم لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إ ل ا ما كنتم تعملون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 مستقيم. ولقد أ ض ل منكم جبلا كثيرا افلم تكونوا تعقلون